كن قلتي نفس سيدنا صالح اللي ظلمته طب انت قلتي لا. لا بس كن قلتي يا رب انت جميل الانسان اللي هذا نصر نصر سبحان الله ظلمت الانسان بيته بقول لا يوجد أكبر شمالكي تشوي لأنه تقام شمال إنتي موضوع شمال إنتي لأكبر يوجد هو أحطى <تصفيق> اي لأنه هو ظلم كنتوية فربي أرجح فيانوية ظلم <تصفيق> يا حتى حتى لا لا يوم تكلم عنك انتو زوجتك و فرسالي وفرها سعيد